أما بعد عباد الله إن الله سبحانه وتعالى لما كان هو الخالق المدكر المتصرف بهذا الكون وهو القائم عليه كان ما في الجهة أن يختص دون سائر عباده وسائر مخلوقاته بسساك وأفعال لا تنبغي لاحد سواه الا وانه ممن نقص الله جل وعلا به الا هو علم الغيب فلا يجوز لأحد ان يستعجل ذلك لنفسه ولا ان ينسبه لغيره لا لملك مقرر ولا بنبي مرسل ولا لغري ولا لبنتي ولا لجني قال الله جل وعلا في محكم التنزيل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله وما يحرون إلا وليبعثون وقال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تشتب غذاك وما تقريبا في يوم من تموت ان الله عليم خبير واخرجت امام البخاري من حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون بالأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم أحد نتالي المطر نعم أيوان إخوة الكرام فالله هو المتفج بهذا دون سائل الخلق وأن من أخبر شيء منه من نبي أو رسوله فانما هو في الله له قال الله جل وعلا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله تجتبي من رسله من يشاء وقال تعالى عالم الغيب فلا يطير على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول وقال تعالى فان اضر الذي الى بعض ازواجه حديثا فلما نساك به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نساها به قالت فلن نساك هذا قال ما استعني العليم الخبير فهؤلاء احق الخلق الى الله واقربهم اليه نعم يقربون ويعترفون بذلك الأرض ويتضررون منه إليه نعم فهذا نوح عليه السلام أول الرسل أول الرسل إلى الأرض يحكي الله عنه فيقول ولا أقول لكم عندي ختائي الله ولا أعلم الغيب وهذا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عنه قل لا أقول لكم عندي قتائم الله ولا اعلم الغيب نعم واخرج بما يجل من حبيب عاشد رضي الله تعالى عماه قالت من زعمه انه صلى الله عليه وسلم يقبر بما يكون غدل يقبر بما يكون فقد اعظم على الله البيضية. أي جديد. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم والنبي عليه الصلاه والسلام لما سمعت السجارية تقول وفينا نبي يعلم ما في قبل قال لا تقولي هكذا اخرجه المخاري وفي رواية عند النماذة قال لا تقولوا أن هذا فلا تقولوا اما هذا فلا تقولوا لا يعلم احد ما في غد الا الله فيا ايها المسلم اعلم علم اليقين انه لا يعلم احد ما في غد الا الله جل وعلا بل هذا نبي الله سليمان الذي اتاه الله الرزق ما لم يغد احدا من العالمين خفيت عليه مملكه عظيمه كان لا يعلم بشانها ولا يعلم ان هناك امه تعبد غير الله تسجد للشمس من دون الله ومع هذا كان لا يعلمها قال الله جل وعلا ومزقه الطير فقال ذلك لا ارى الهمج ان كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او او لا ابني لسلطان المبين نعم فهو لا يعلم الغيب لا يعلم اي الهدى السلام وبل لا يعلم من هذه ثم التي تعبد غير الله لا العلم ايها الاخوه ان هذا الغيب الذي خطي على سليمان ليس الغيب المطلق ليس الغيب المستقبلي انما هو الغيب النسي الشيء الحصن فعلموا بعض الناس وقفي على بعض الناس ومع ذلك كان لا, لا يعلمون بل هؤلاء بلائكة الرحمن هؤلاء المقربون الذين يفعلون ما يمرون أيضا لا يعلمون الغيب قال الله جل وعلا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أذعوني باسماء هؤلاء إن كنتم قادرين فماذا أتاهم قالوا سبحانك لا عمت لنا إلا ما علمتنا انك انت عليم الحكيم نعم بل وهؤلاء الشجل أيضا لا يعلمون الغيب فما أخر الله جل وعلا قال الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت اي على سليمان ما دلهم على موته الا كاقسوا الارض تاكل من ساكه فلما قرأ تبين في الجن اين كانوا يعلمون الغيب ما تجدوا في العذاب الطويل لما مات النبي سليمان كان متكئا على العصر والجن لا يعلمون انه مات فقال عنهم علموا بعد أن أكلت العربة الدامة أكلت من الخشب فلما سقط علموا أنه مات لا يا أيها الجسم الكريم يا مصدق للبزال ربك وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد سمعت هذه آيات وقد سمعت هذه آهات فماذا يدفع علينا كمسلمين مؤمنين مصدقين بكتاب ربنا وبصنف رب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نمتثل هذه الآيات وأن نعمل بها وإلا فبالله عليكم في أي شيء نمتزل وبأي شيء نعمل وقد توعد الله الذين يصنعون هذه الآيات ولا يعملون بها قال الله جل وعلا ويل لكل أسباك عزيز يسمع آيَاتِ الله إذن عَلَيْهِ عليه ثم يطروا مستفرة سألنا إذن يسمعها فبشقه بعذاب أليم وإذا علم من آيات لا شيئة إتخذها هجوى أولئك لهم عذاب ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم توعدهم الله جل وعلا بالعذاب الاليم والعذاب العظيم والعذاب المهين ارادوا ذلك العذاب الاليم العظيم المهين بكل, بكل اجسام عليم على باب شكره الزقور قال الله جل وعلا إن تجرب الزنكور طعام حكيم فالبغي شغلي بالبطون شغلي الحميد قال في الحديث قال عليه الصلاه والسلام لو ان خطره من الزنكور خطرت على اهل الدنيا لافسدت عليهم معايشهم قال فكيف بمن يكون طعامه فكيف على المذاهب حتى النهج حتى العلم فكيف ان يكون تعالى فعلينا ان نقر ونعتقد انه لا يعلم احد, أحد الغيب الا الله ولا حظ ولا يقيل لا من خلقه بلا علم شيء من جهال الجمهور علاءه للمشاع في زماننا وانتشر في عقرنا وصدق به وللاسف الشديد كثير من الناس سلت بل ومن هؤلاء على الثقافه قالوا الجهه الربيعه والشهادات العاريه وما ذلك الا بجهرهم بظهور دينهم وتفقدهم جهاد الشر الحكيم وانغماسهم الى لا يعود عليهم بالنبع في الدنيا والآخرة على هو لمن سترح في هذه الزمائج والنجلات والخلوات في بعضها على هو ما يسمونه اي أيما السطول مصحى أو أقل فيجعلون برود السنح برج الأسد أو الثور أو الزنو أو الحوت ويجعلون أمام كل برود ماذا سيحصل ماذا سيحصل نعم ايها الناس وهذا من السجد والمستان يجعلون أن لهذه التواسط ولهذه البرور تأثير ما إذا سيحصل في الأرض وهذا كفر وملال بل هذا كفر جاء في من حديث جين في دخارة الجهن قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الصبح للحزيريه على قسم سماء سالت من الليله اي سال في شيء بطر فلما سال في الصباح صلى لهم النبي قال فلما طلب من الصلاه اقبل علينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر اسمع مؤمن به وشافر فعما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بيه كافر بالكوكب وعما من قال مضرنا لنه السنة وسنة فنالي كافر بيه مؤمن بالكوكب فجعله عليه الصلاة والسلاة تعلم هذه الفجوز لمعرفة الغيب تعالها من السحر كما أخرج الامام أبو داود من حديث ابن عبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم, من تعلم علم من المجوم فقد اقتلس شهبة من السحر زاد ما زاد زاد ما زاد نعذ أيها نقول فإذا علمت حكم هؤلاء التجاجلة حكم هؤلاء التجاجون الكذبه" ما حكم من يقرأ ويطالع تلك المواضيع في تلك الزرائج والمدلات إنه من يقرأ تلك المواضيع في تلك المدلات معتقداً لصحبها معتقداً أن أصحابها يعلمون شيئاً من الغير المطلق فقد سفر وارتدت عن دين الله وارتدت عن دين الله قال عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد سفر بما انزل على محمد من قرا تلك المواضيع مصدقا لها معتقدا في اصحابها كان تحبه من على البرهان مصدقا لهم فقد سفر أن من يقراها من يقراها من وليس مصدقا بها فهذا حكمه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عقافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما حقوبه من الله ليس له الأدر صلاة أربعين يوما أربعين يوما نعم يوم فعلينا كمسلمين كما أخبر بذلك ذلك الشيخ قال كتب وقال في على شيء في شرح كتاب التوحيد في كتاب التوحيد قال وهذا وهذا قال ويدخل في عند في التنجيم ما ذكر في عصرنا هذه الأمور مع عقل الناس ما يسمونه في الدروس أي خطط ولا أو أقل من ذلك ثم ذكر الرجل بهذا هذا المعنى الذي ذكرناه ثم قال فمن قرأه قال يدخل في الناس من يأتي السماء فيدخل في الناس في عقل مكياني فهان قال فمن قرأ سلج الصفعة وهو يعلم برجك انظر يعلم برجك قال كان حفوه فمن اتكاه ففتقه فلا تصبر له صلاح اربعين يوما قال انذا قال فقد سفر بما أنزل على محمد فيجب على المسلم أن لا نفسه بالمطالعة ولا يؤسم أهله بإدخاله إلى المير بإدخاله إلى المير فإلا تلك الجرائش أو المجلات التي فيها هذا الشيء الشميع قال هو إدخال للجهله قال هو وهذا من سمائل الذنوب فاحببنا ان ننبه اوجدنا واخواننا في هذا الامر السميع لعل بعضنا لعل بعضنا لا يعلمون ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا للعمل بلا نكبر وباذن الله تعالى ستكون محاضره للعقواني الصادرين عبد الهادي وعبد الرحمن ابن سفيان والمعذرة على الطالة ان شاء الله بعد السنة الرابعة